جوانب سيرته المشرقه العطره حقا فانه لم يوجد في التاريخ مثله ما من احد يؤثر الا ويؤثر في طبقه دون طبقه ويعرفه اناس دون اناس بعضهم تخصص في النخب وفي المثقفين كما يقولون لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك إلا رحمه للعالمين ولذلك سوف اتحدث في هذه العجاله والسانحه عن اعتنائه بالضعفاء واهتمامه بالمساكين واسميتها مواساته صلى الله عليه وسلم للضعفاء والمساكين واخترت ذلك لأني أرى أن المجتمع يتجه اتجاها ماديا في علاقاته الاجتماعية يعني باختصار ممكن أقول بالدارجة الناس بيقوا ناس وجاهات وناس ناسات المسكين ذلك بيجيب خبره ما فيه يعي ويقوم ويمرض ويرقود المستشفى فذلك بيجيب خبره ما فيه عنده قروش الناس تكبوا عليه حتى أنا ممكن أديك مثال بسيط ممكن يضحكك يعني لو لاحظت بيت بك الناس قاعدين في بروش في سراير وناس قاعدين في كراسي يجي زول يوقف عربيته فخمة وما شاء الله شكله قيافة وشايله عصايا وحي جميلة يقول الفاتحة بالله اللي عنده علاقة مع الميت والما عنده علاقة يقول الفاتحة الفاتحة يجي واحد مسكين يتعكارو يوقف الكارو يجي يقول الفاتحة يقول له وناس الفاتحة قدام يعني يعاملوك على حسب شكلك وعلى حسب مالك أمر صلى الله عليه وسلم اصلا بوعث للمساكين اذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الانسان هي ثمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة فمن ذا الذي يجروا ان يقارن اي من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد في عبقريته لامرتين في كتابه تاريخ تركيا وكان يحب المواسات يقول اني احرج على حق الضعيفين بالشدة جدا المراه واليتيم اصلا هو جل المساكين وجل الضعفاء هذا نبينا فسعدوا به يا اخي سبحان الله والله يا اخواننا انا استغرب يعني يعني لهذا النبل ولهذه المروءه العاليه يضحي بكبشين املحين اقرنين يقول هذا عني وهذا عمن عن لم يضحي من امتي يا سلام يا اخي شايل هم الناس يا اخي ورد في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قرأ قول ابراهيم عليه السلام رب انهن اظن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وقول عيسى عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم قال وبكى فقال الله لجبريل هو اعلم اذهب الى محمد الحديث في صحيح مسلم وسله ما الذي يبكيه فجاء قال جبريل ربك يقول لك يا محمد ما يبكيك قال يا جبريل امتي امتي فاوحى الله الى جبريل ان قل له انا لن نسوءك في امتك يعني امتك بجعوجه ونحن امتك دي لك وحنرحملك هو جاء ليحمل هم الناس روى الإمام مسلم في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سئلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسه قالت نعم بعد أن حطمه الناس يا السلام والله العظيم حاج عجيب كده أسمع الحديث ده تعرف هو جل المساكين كيف وكيف كان بواسهم قال عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن يلين الله قلبك فأطعم مسكينا أو يمسح رأس يتيم إخواننا جربتوا الشدة نحن الآن في شهر الجود في شهر الكرم أنا أسألنا في رمضان كان كالريح المرسلة بالخير هل جربت تلين قلبك والحديث في السلسلة الصحيحة حديث رقم 854 إذا أردت أن يلين الله قلبك فأطعم مسكينا أو يمسح رأسي يتيم يا السلام يا السلام والله أنا معجب جدا بالذي يهتم بأمر المساكين ويتواضع ويسمعهم ويجالسهم كان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة المملوك يا أخي وأجزوا العظم ومشلوا وكان يحب الفقراء قال عثمان رضي الله تعالى عنه يا السلام عليكم الله اسمعوا الكلام ده قال عثمان وقصاعد المنبر انا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر كان يعود مريضنا ويتبع جنائزنا ويواسينا بالقليل والكثير بس كده قال لك من اخلاقه العاليه نحن ما درينا نستفيد ده نبقى مثله أقل شيء أن نتشبه إن تشبها بالكرام فناحو كان إذا أعطاه أحد هدية يسعى ويجتهد في أن يعطيه مثلها يكافئ بالهدية يا سلام يا سلام شوف كلام عثمان رضي الله عنه قال وكان يعود مريضنا ويتبع جنائزنا ويواسينا بالقليل والكثير وإن أناسا أو إن ناسا يعلمونني به وقد لا يكون أحدهم قد رآه قط كيف شو الرسول قال داد توررني انت الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول كان بيهتم شديد بالناس يهتم شديد حتى المساكين يلجس معهم ويتونس معهم ويضحك معهم يا السلام هذا نبينا فداه نفسي وأبي وأهلي ومالي الدائر مننا جميعا نتعلم المواساة محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي بالله صلوا وسلموا وباركوا على الرحمة المهداه والنعمة المسداه وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد